شو هلو شو شو بها عرض فشر اهلا وناي طلع على دنيانا ظهر نور الشمس بين بوهر والاملات والاملات افاني على الدنيا انتشر ما ينقض بي طول الدهر للافلاك للافلاك مرسال ايام شايلها على هام مرسال ايام شايلها على هام رفع اسمها بالقلب درات الاسعاد رفع اسمها بالقلب درات الاسعاد إن سهرة محملة بمر الجلاء مرسلة للمختار، للمختار. مبعوث من رب العلاء الهادي ورد مع صلة والكرار، والكرار. البشر رحمة منزلة من هسلق من المنا والأنوار، والأنوار. من هدد والحذر وحذر عدد الحدر وصال مركب نجات الالبشر ساعة الميعاد مركب نجات الالبشر ساعة الميعاد. راح احضر من وضايح يحمل هالخبر للاطهار للاطهار دام النبي بيه الجبر بقدوم هالسعد انتشر بالانفاب بالانفاب وجه الشمس بهن شو طرحيها وبلور صدري قاله بالذعر قاله بالذعر ما بعت لنا نهار آية المختار طبعتنا آية المختار يا باب يا باب المران سهو فوضى بالحاضر وعند المضى بالأفرع بالأفرع في البارع عيال الرضي بومحنا فع يضج القداش القداش قلب قلب فيه حظا قلب الحبيب في المرتضى بالأفرع بالأفرع شح شعري مع النوم بالإزمة تحشع الإيمان دور الأزمان متناثرة فوق الأرض منهم الأوران متناثرة فوق الأرض منهم دوران شوها <تصفيق> الأوران شجع دعي لها السماء والأرض تمشي دائما للأجيال للأجيال حلت عليهم فاطمة حب الجليل موسمة بالأعمال بالأعمال حنت طيور الغالمة فرحتها أقصى دائما بالدلال بالدلال فرحانه لقلوب هاليالا و تدوب فرحانه لقلوب هاليالا و تدوب شمعت النور الزهره ما بيانی نعباد شمعت النور الزهره ما بيانی نعباد الإخراج والهندسة الصوتية أركان السلامي وضربام الحسيني